الوجه الثاني يبدأ حالا رابع الوجوه أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله يا أيها الذين آمنوا والخطاب بذلك كله مدني فأما الخطاب يا أيها الناس فمشترك الخامس أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا فهذه سورة مكية والجهاد فيه هو التبليغ وجهاد الحج وأما الجهاد المأمر به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف السادس أن الحاكم روا في مستدركه من حديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر اخرجوا نبيهم انا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن فأنزل الله عز وجل قلن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وهي أول آية نزلت في القتال وإسناده على شرط الصحيحين وسياق السورة يدل على أن فيه المكي والمدني فإن قصة إلقاء الشيطان في أمية الرسول مكية والله أعلم فصل ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ثم فرض عليهم قتال المشركين كافه وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع أن الجهاد بالنفس ففرض كفاية وأن الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء كما قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب ودخول الجنة فقال يا أيها الذين آمنوا هل أدبكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحته الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب فقال وأخرى تحبونها أي ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد وهي نصر من الله وفتح قريب وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بأن لهم الجنة وأعادهم عليها الجنة وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوراة والإنجيل والقرآن ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله فإن الله عز وجل هو المشتري والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر وإن سلعه هذا شأنها لقد هيئت لامر عظيم وخطب جسيم قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل مهر المحبة والجنة بدل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين فمال الجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة لله ما هزلت فيستامها المفلسون ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المؤسرون لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد فلم يرضى ربها لها بثمن دون بذل النفوس فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن فدارت السلعه بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين اعزه على الكافرين لما كثر المدعون للمحدة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة فلو يعط الناس بدعواهم لدع الخلي حرقة الشجيء فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا تثبت هذه الدعوى إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه فطولبوا بعضالة البينه وقيل لا تقبل العداله إلا بتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم فسلم ما وقع عليه العقد فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وعقد التبايع يوجد التسليم من الجانبين فلما راى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد عرفوا أن للسلعة قدرا وشانا ليس لغيرها من السلع فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة تذهب لذتها وشهوتها وتبقى طبيعتها وحسرتها فإن فاعل ذلك معدود في جنة السفهاء فعقدوا مع المشتري بيع ردوان ردا واختيارا من غير ثبوت خيار وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك فلما تم العقد وسلم المضيع قيل لهم قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا والآن فقد ردناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم بل يظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان ثم جمعنا لكم من الثمن والمثمن فأم القصة جابر بن عبد الله وقد اشترى منه صلى الله عليه وسلم بعيره ثم وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير وكان أبوه قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أخد. فذكره بهذا الفعل حال أبيه مع الله وأخبره أن الله احياه وكلمه كفاحا وقال يا عبدي تمن علي فسبحان من عظم مجوده وكرمه ان يحيط به علم الخلائق فقد اعطى السلعه وعطى الثمن ووفق لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه وأعاد عليه أجل الأثنان واشترى عبده من نفسه بماله وجمع له بين الثمن والمثمن وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد، وهو سبحانه الذي وفقه له، وشاءه منه، فحي الهلا إن كنت ذا همة فقد، حذابك حاد الشوق، فطور مراحلا، وقل لمنادي خبهم ورضاهم، إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا وأحيب ذكراهم شراكا إذا دنت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا وإما تخافن الكلال فقل لها أنامك ورد الوصل فاضغي المناهل واخذ قبسا من نورهم ثم سر بهم فنورهم يهديك ليس المشاعلا وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم ثم ان كنت قائلا وإلا في, في نعمان عندي معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا وإلا في, في جمع بليلته فاطلبهم فإن تفت فمن يا ويح من كان غافلا وحي على جنات عدم فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا ولكن سباك الكنشخون لأجلها وقفت على الأطلال تبكي المنازلا وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فجد نفس ان كنت باظلا فدعها رسوما دارسات ثم بها نقيل وجاوزها فليست منازلا رسوما عفت ينتابها الخلق بها قتيل فيها لذا الخلق قاتلا وخذ عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد الأحبة آهلا وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الإحزان فرحان لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهيم العالية وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا، فهزه السماع إلى منازل الأبرار، وحدا به في طريق سيره، فما حطت به رحاله إلا بدار القرار، فقال انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي، وتصديق برسلي، أن أرجعه نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أنا شق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أخيى ثم أقتل ثم أخيى ثم أقتل وقال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غريمة وقال غدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها وقال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي ومنت له أن أرجعه إن أرجعته بما أصاب من أجل أو غنيمة وإن قبضته أن أغفر له وارحمه وأدخله الجنة وقال جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم وقال انا زعيم والزعيم الحميل لمن اام نبي واسلم وهاجر ببيت في ربض الجنه و ببيت في وسط الجنه وانا زعيم لمن اام نبي واسلم و جاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنه و ببيت في وسط الجنه و ببيت في اعلى غرف الجنه من فعل ذلك لم يبع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء يموت وقال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة وقال إن في الجنه مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسالوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وعلى الجنه وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة وقال لأبي سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال أعذها علي يا رسول الله ففعل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع الله به العبد مئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله وقال من أنفق ذو في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب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 وقال من أنفق نفق في سبيل الله فبسبعمائة ومن أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضا أو أماط الأذى عن طريق فالحسنه بعشر امثالها وصوم جنه ما لم يخرقها ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطة وذكر ابن عنه من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غشى بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء وقال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو ظالما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وقال من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار وقال لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد وفي لفظ في قلب عبد وفي لفظ في جوف مئن وفي لفظ في منخر مسلم وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى من اغبرت قدمه في سبيل الله ساعة من نهار فهما حرام على النار وذكر عنه أيضا أنه قال لا يجمع الله في جوف رجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار مسيرة ألف سنة للراكب المستعجل ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء له نور يوم القيامة لونها لون الزعفران وريخها ريخ المسك يعرفه به الأولون والآخرون ويقولون فلان عليه طابع الشهداء ومن قاتل في سبيل الله فواق وجبت له الجنة وذكر ابن ماجة عنه من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسك يوم القيامة وذكر أحمد رحمه الله عنه ما خارت قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار وقال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وقال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان وقال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينم له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر وقال رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل وذكر ابن ماجة عنه من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيام صيامها وقيامها وقال مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله ستين سنة انا تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة جاهدوا في سبيل الله ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة وذكر أحمد عنه مرابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة وذكر عنه أيضا حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها وقال حرمت النار على عين دمعت أو بكت قشية الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله وذكره أحمد عنه من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم فإن الله يقول وإن منكم إلا واردها وقال لرجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم من أولها إلى الصباح على ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة قد أوذبت فلا عليك أن تعمل بعدها وقال من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة وقال من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له مورا يوم القيامة وعند النسائي تفسير الدرجة لمئه عام وقال إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والمد به والرامي به وارموا واركبوا وان ترموا أحب الي من أن تركبوا وكل شيء يلهو به الرجل فباطل إلا رميه بقوسه أو تاديبه فرسه أو ملاعبته امراته ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها روه أحمد وأهل السنن وعند ابن ماجه من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني وذكر احمد عنه أن رجلا قال أوصني فقال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رضبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض وقال جروة سنام الإسلام الجهاد وقال ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكخ الذي يريد العفاف وقال من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق وذكر ابو داود عنه من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة وقال إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم وذكر ابن عنه من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه ثلمه وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى لترك الجهاد وصح عنه صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف وصح عنه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وصح عنه إن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال وصح عنه إن من جاهد يبتغي عروى الدنيا فلا أجر له وصح عنه أنه قال لعبد الله بن عمر إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا يا عبد الله بن عمر على أي وجه قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال فصل وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوره فإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر فصل قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريخ المسك وفي التلمذي عنه ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثريني قطرة دمعة من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريدة من فرائد الله وصحانه أنه قال ما من عبد يموت له عند الله خير لا يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى وفي لفظ فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة وقال لأم حارثة بنت النعمان وقد قتل ابنها معه يوم بدر فسألته أين هو قال إنه في الفردوس الأعلى وقال إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعه فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا ففعل بهم ذلك ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى ان ليس لهم حاجة تركوا وقال إن للشهيد عند الله خصالا أن يغفر له من أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحل حلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه ذكره أحمد وصححه الترمذي وقال لجابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك قال بلى قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدي تمن علي أعطك قال يا رب تحييني في ثانية قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا ربي فأبلغ من ورائي فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وقال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير الخضر تردوا أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله أنا أبلغهم عنكم فأنذر الله على رسوله هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموتا وفي المسهد مرفوع الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية وقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه كأنهما طيران أضلت فصيليهما ببراح من الأرض بيد كل واحدة منهما حلة خير, خير من الدنيا وما فيها وفي المستدرك والنسائي مرفوعا لا أن في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر وفيهما ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصه وفي السنن يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته وفي المسند أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك يتربطون في الغرف الغلا من الجنة ويضحك إليهم ربك وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه وفيه الشهداء اربعه رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع إليه الناس اعناقهم ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وقعت قلنسوته ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما يضرب جلده بشوك الطلح أتاه تهم ضرب فقتله هو في الدرجة الثانية ورجل مؤمن جيد الإيمان خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة ورجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الرابعة وفي المسند وصحيح بن حبان القتلى ثلاثة رجل مؤمن جاهد لماله ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدو وقاتلهم حتى يقتل فذلك الشهيد المتحن في خيمة الله تحت أرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة ورجل مؤمن فرق على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل فتلك من صنصث نحت ذنوبه وخطاياه إن السيف محاء الخطايا ودخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها ثمانية أبواب ولجهنّا سبعة أبواب بعضها أفضل من بعض ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا بقي العدو قاتل في سبيل الله حتى يقتل فإن ذلك في النار إن السيف لا يمحو النفاق وصح عنه أنه لا يلتمه كافر وقاتله في النار ابدا وسئل أي الجهاد أفضل فقال من جاهد المشركين بماله ونفسه قيل فأي القتل أفضل قال من أهري قدمه وعقر جواده في سبيل الله وفي سنن ابن ماجه ان من اعظم الجهاد كلمه عدل عند سلطان جائر وهو لاحمد والنسائي مرسلا وصح عنه انه لا تزال طائفه من امته يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعه وفي لفظ حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال فصل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفروا وربما بايعهم على الموت وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام وبايعهم على الهجرة قبل الفتح وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله وبايع نفرا من أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا وكان الصوت يسقط من يد أحدهم فينزل عن دابته فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخيير المنازل وفي المسدرك عن أبي هريرة ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتخله في ساقتهم في المسير فيرزي الضعيف ووردف في المنقطع وكان أرفق الناس بهم في المسير وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها فيقول مثلا إذا أراد غزوة حنين كيف طريق نجد ومياهها ومن به من العدو ونحو ذلك وكان يقول الحرب خدعة وكان يبعث العيون يأتون بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبيت الحرس وكان إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفأ لها وكان يبارز بين يديه بأمره وكان يلبس للحرب عدته وربما ظاهر بين درعين وكان له الألوية والرايات وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا ثم قفل وكان إذا أراد أن يغير انتظر فإن سمع في الحي مؤذنا لم يغير وإلا أغار وكان ربما بيت عدوه وربما فاجأه نهارا وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم وكان يرتب الصفوف ويعبئهم عند القتال بيده ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه وكان إذا لقي العدو قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وربما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وكان يقول اللهم أنزل نصرك وكان يقول اللهم أنت عبدي وانت نصيري وبك اقاتل وكان إذا اشتد له بأس وحمي الحرب وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وكان الناس إذا اشتد الحرب اتقوا به صلى الله عليه وسلم وكان أقربهم إلى العدو وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به إذا تكلموا وكان شعارهم مرة أمت أمت ومرة يا منصور ومرة حاميم لا ينصرون وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس العربية وكان يتترس بالترس وكان يحب الخيلاء في الحرب وقال إن منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء واختياله عند الصدقة وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفخر وقاتل مرة بالمنجنيط نصبه على أهل الطائف وكان ينهى عن قتل النساء والولدان وكان ينظر في المقاتلة فمن رآه أنبت قتله ومن لم ينبت استحياه وكان اذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول سيروا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو وكان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو إلى الإسلام دون الهجرة ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب أو بذر الجزية فإنهم أجابوا إليه قبل منهم وإلا استعان بالله وقاتلهم وكان إلى ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها فبدأ بالاسلاب فاعطاها لأهلها ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام ثم يربخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان بفرسه وللراجل سهم هذا هو الصحيح الثابت عنه وكان النثل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة وقيل بل كان النثل من الخمس وقيل وهو أضعف الأقوال بل كان من خمس الخمس وجمع لسلمه بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة وكان يسوي الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل وكان إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث ومع ذلك فكان يكره النفل ويقول لا ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم وكان له صلى الله عليه وسلم سهم من الغنيمة يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء عامة وإن شاء فرس يختاره قبل الخمس قالت عائشة وكانت صفية من الصفي رواه أبو داود ولهذا جاء في كتابه إلى بني زهير بن أوقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله وكان سيفه ذو الفقار من الصفي وكان يسهم لمن غاب عند الوقعة لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان سهمه من بدر، ولم يحضرها لمكان تمريبه لمرأته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب له سهمه وأجره، وكان يشترون معه في الغزو ويبيعون، وهو يراهم ولا ينهاهم، وأخبره رجل أنه ربح ربحا لم يربح أحد مثله، فقال ما هو قال ما زنت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلاثمائة أوقية فقال أنا أنبئك بخير رجل ربح قال ما هو يا رسول الله قال ركعتين بعد الصلاة وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين أحدهما أن يخرج الرجل يستأجر من يخدمه في سفره والثاني أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد ويسمون ذلك الجعائل وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم للغازي أجره وللجاعي لأجره وأجر الغازي وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا أحدهما شركة الأبدان والثاني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنم حتى ربما اقتسم السهم فأصاب أحدهما قبحه والآخر نسله وريشه وقال المسعود اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم اجئ أنا وعمار بشيء وكان يبعث بالسرية فرسانا تارة ورجالا أخرى وكان لا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح فصل وكان يعطي سهمة القربة في بني هاشم وبني المطلب دون اخوتهم من بني عبد شمس وبني نوفل وقال إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد وشبك بين أصابعه وقال إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام فصل وكان المسلمون يصيبون معهم في مغازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم قال ابن عمر إن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا ولم يؤخذ منهم الخمس ذكره أبو داود وانفرد عبد الله بن المغفل يوم خيبر بجراب شحم قال لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم ولم يقل له شيئا وقيل لابن أبي أوفى كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصبنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يجي فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف وقال بعض الصحابة كنا نأكل الجوز في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأجربتنا منه منبوءة فصل وكان ينهى في مغازيه عن النهبة والمثله، وقال من انتهب نهبة فليس منا وأمر بالقدور التي طبخت من النهبة فاكفئت وذكر أبو داود عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد وأصابوا غنما فانتهبوها وإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيء حتى إذا أعجفها ردها فيه ويلبس الرجل ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه رده فيه ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب فصل وكان يشدد في الغلول جدا ويقول هو عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة ولما أصيب غلامه مدعم قال هنيئا لهم جنة قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي اخذها يوم خيبر من الغنائم لم تسبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك فقال شراك أو شراكان من نار وقال أبو هريرة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره فقال لا ين أحدكم يوم القيامة على رقبته شات لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمه، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وقال لمن كان على ثقله وقد مات هو في النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها وقالوا في بعض غزواتهم فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا وفلان شهيد فقال كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل جنة إلا المؤمنون وتوفي رجل يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغير فجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله شيئا ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل بعد ذلك بزنان من شعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت بلالا نادى ثلاثه قال نعم قال فما منعك أن تجيء به فاعتذر فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك فصل وأمر بتحريق متاع الغال وضربه وحرقه الخليفتان الراشدان بعده فقيل هذا منسوخ بسائر الأحاديث التي ذكرت فإنه لم يجئ التحريق في شيء منها وقيل وهو الصواب إن هذا من باب التعزير والعقوبات الماليه الراجعه الى اجتهاد الائمه بحسب المصلحه فانه حرق وترك وكذلك خلفاؤه من بعده ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثه او الرابعه فليس بحد ولا منسوخ وانما هو تعزير يتعلق باجتهاد الامام فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في الاسارى كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسر المسلمين وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة ففاد اسارى بدر بمال وقال لو كان المطعم بن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم له وهبط عليه في صلح الحليبيه ثمانون متسلخون يريدون غرته فأسرهم ثم من عليهم وأسر ثمامه ابن سيد بني حنيفة فربطه بسارية المسجد ثم أطلقه فأسلم واستشار الصحابة في اسارى بدر فأشار عليه الصديق أن يأخذ منهم فدية تكون لهم قوة على عدوهم ويطلقهم لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام وقال عمر لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء ائمه الكفر وسناديدها فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قال عمر فلما كان من الغد أقبل عمر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي هو وابو بكر فقال يا رسول الله من أي شيء تبكي انت, أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجل بكاء تباكيت لبكائكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابكي للذي عرض علي أصحابك من من الفداء لقد عرض علي عذابهم ادنى من هذه الشجرة وأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وقد تكلم الناس في أي الرأيين كان أصوب فرجحت الطائفة قول عمر لهذا الحديث ورجحت الطائفة قول أبي بكر لاستقرار الامر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب ولتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك بإبراهيم وعيسى وتشبيهه لعمر بنوح وموسى ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر اولئك الأسرى ولخروج من خرج من اصلابهم من المسلمين ولحصول القوه التي حصلت للمسلمين بالفداء ولموافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر اولا ولموافقه الله له اخرا ولموافقه الله له اخرا حيث استقر الامر على رايه ولكمال نظر الصديق فانه رأى ما يستقر عليه حكم الله اخرا وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة انتهى الشريط الواحد والثلاثون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط الثاني والثلاثين